ام تحسب أن اكثرهم يسمعون او يعقلون ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا بل هم سبيلا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 مَا قَضَيْنَاهُ إِلَيْنَا قَرْضًا يَسِيرًا ثُمَّ قَضَيْنَاهُ إِلَيْنَا قَرْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نشورا وهو الذي جعل لكم وَهُوَ الذي أَسَلَّيا حَبشْرًا بَن يدَرحمتِ وَهُو الذي أَسّ حبشْر بَن ي لديرحمتِ لُشَ ببلَدَةَم مَيتَ وَنُسْتَهُ مَِّا خَلَقناأَمَو وَأَناسككثير لشَْ ببلدًَ مَيتَ وَلَ قَدِ صََّّفْناهُ بَْنهُم لَذكَروا فَأَبَا أَكثَر النَّاس إِللاا كُقُورَ وَلََقََ فَتْناهُ بَنَهُم لَذكَروا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 وَهُوَ الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وَهُوَ الذي مرج البحرين هذا عذب اي رب وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا هو الذي خلقنا الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ على رَبِّهِ ظَهِيراً فَكَانَ الْكَافِرُ رَبِّهِ ظَهِيراً